أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Áshad, anna Muhammad a Részül Allah. Méd a <Travevé>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 حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله Oh, oh, oh, oh, oh.